قَدْ خَصََِّينَ قَتَلُوا أَلادَهُم سَفَم بِغَيرِ عِلمِ وَحَرَم مَا رَزَقَغمُ اللهَّهُ فراَ أَ على اللهَّ قَدْ ضَلُّ وَمَا كَ محُتَدين